اطوار العقيده الالهيه يعرف علماء المقابله بين الاديان ثلاثه اطوار عامه مرت بها الامم البدائيه في اعتقادها بالالهه والارباب وهي دور التعدد بوليثيزم ودور التمييز والترجيح هينوثيزم ودور الوحدانيه مونوثيزم ففي دور التعدد كانت القبائل الاولى تتخذ لها اربابا تعد بالعشرات وقد تتجاوز العشرات الى المئات ويوشك في هذا الدور ان يكون لكل اسره كبيره رب تعبده او تعويذه تنوب عن الرب في الحضور وتقبل الصلوات والقرابين وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقى الارباب على كثرتها وياخذ رب منها في البروز والرجحان على سائرها اما لانه رب القبيله الكبرى التي تدين لها القبائل الاخرى بالزعامه وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاش واما لانه يحقق لعباده جميعا مطلبا اعظم والزم من سائر المطالب التي تحققها الارباب المختلفة بأن يكون رب المطر والإقليم في حاجة إليه أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خشية يعلو على موضع الرجاء والخشية عند الارباب القائمة على تسخير غيرها من العناصر الطبيعية وفي الدور الثالث تتوحد الامه فتجتمع الى عباده واحده تؤلف بينها مع تعدد الارباب في كل اقليم من الاقاليم المتفرقه ويحدث في هذا الدور ان تفض الامه عبادتها على غيرها كما تفرد عليها سياده تاجها وصاحب عرشها ويحدث ايضا ان ترضى من الهاله الامه المغلوبه بالخضوع الالهها مع بقائه وبقاء عبادته كبقاء التابع للمتبوع والحاشيه للملك المطاع ولا تصل الامه الى هذه الوحدانيه الناقصه الا بعد اطوار من الحضاره تشيع فيها المعرفه ويتعذر فيها على العقل تبول الخرافات التي كانت سائغه في عقول الهمج وقبائل الجاهليه فتصف الله بما هو اقرب الى صفات الكمال والقداسه من صفات الالهه المتعدده في اطوارها السابقه وتقترن العباده بالتفكير في اسرار الكون وعلاقتها باراده الله وحكمته العاليه وكثيرا ما يتفرد الاله الاكبر في هذه الامم بالربوبيه الحقه وتنزل الارباب الاخرى الى مرتبه الملائكه او الارباب المطرودين من الحضيره السماويه والراي الارجح عند علماء المقابله بين الاديان ان الاعتقاد بالثنائيه دوياليزم ياتي احيانا كثيره بعد اعتقاد الوحدانيه على الصوره التي اجملناها وهي الوحدانيه الناقصه التي تاذن بوجود الارباب معها او بتنازع الوحدانيه بين اله دوله واله اله دوله اخرى وهم يعللون ظهور الثنائيه بعد الوحدانيه لان الانسان يترقى في هذا الطور فيحاول تفسير الشر في الوجود بالنسبه له الى اله غير اله الخير ولا يكون هذا من قبيل النكسه في عقيدته لانه لا يزال يسيغ تعدد الارباب ويسيغ التمايز والترجيح بينها والتفاوت بين درجاتها وطبائعها فلا تكون الثنائيه بعد الوحدانيه نكسه من الاعلى الى الادنى بل تقدما من الادنى الى الاعلى تنزيح الله والارتفاع بصفاته الى ارفع صورة الكمال الموافقة للترقي الانساني في اطوار العبادة واثبت من هذا عندهم اي عند علماء المقابلة بين الاديان ان وحدة الوجود انتيزم تاتي بعد جميع هذه الاطوار توفيقا بين النقائض والضرورات واثباتا بوجود الله من طريق الثبوت الذي لا شك فيه وهو ثبوت الكون بالحسي والعقل والايمان ولم تكن ارباب الامم الماضيه في جميع اطوارها نوعا واحدا او مثلا لفكره واحده ولكنها انواع شتى يمكن ان نجمعها في الانواع التاليه وهي 1 ارباب الطبيعه أول ارباب التي تتمثل فيها مشاهد الطبيعه وقواها كالرعد والبرق والمطر والفجر والظلام والينابيع والبحار والشمس والقمر والسماء والربيع 2 ارباب الانسانيه وهي الارباب التي تقترن باسماء الابطال والقاده المحبوبين والموهوبين ويحسبهم عبادهم بين القادرين على الخوارق والمعجزات ثلاثه ارباب الاسره وهم الاسلاف الغابرون يعبدهم ابناؤهم واحفادهم ويحيون ذكراهم بالحفلات والمواسم المشهوده كما يحيي الناس ذكر الموتى في هذا الزمان ويزورونهم بالاقوات واللطاف ولكن مع هذا الفارق البين وهو ان الرجل الهمجيه لا يمنعه مانع ان يجعل الذكر عباده وان يجعل هدايا القبر في حكم الضحايا والقرابين اربعه ارباب المعاني كرب العشق ورب الحرب ورب الصيد ورب العدل ورب الاحسان ورب السلام خمسه ارباب الاي ربي الموقد وربي البقري وربي الجرني وربي الطهم ستا ارباب النسل والخسم وهي على الاغلب الاعم في صوره الاناث ويسمونها بالامهات الخالدات وقد ترقت مع الزمن الى واهبات الخلود بعد هبه الحياه سبعه الهه الخلق التي ينسب اليها خلق السماء والارض والانسان والحيوان 8 الالهه العليا وهي الهه الخلق التي تدير عبادها بشرائر الخير وتحاسبهم عليها وتجمع المثل العليا بالمحاسن والاخلاق وتضمن السعاده الابديه الارواح في عالم البقاء وهذه الطبقه من طبقات العباده هي ارقى ما بلغته الانسانيه في اطوارها المتواليه واستعدت بعده للايمان بالاله الواحد بجميع الاكوان والمخلوقات بغير استثناء امه من الناس ومن العسير جدا ان نبني من هذه الاطوار جميعا سلما متعاقبا الدرجات لا تتقدم فيه درجه على درجه ولا يتلاقى فيه نوعان او اكثر من نوعين من المعبودات قبائل الهوتنتوت الافريقيه التي لم تفارق مرتبه الهمجيه حتى اليوم ولا يزال اناس منها ياكلون لحوم البشر تعرف الهه واحدا فوق جميع الالهه يسمى ابل اباء وقبائل البانتو الافريقيون يقسمون المعبودات الى ثلاثه انواع نوع هو بمثابه الاطياف الانسانيه الراحله وهو الذي يسمونه زيمو ونوع هو ارواح لم تكن قط في اجساد البشر وهو الذي يسمونه كيبو ويجعلونه قابلا للتفاهم والاتصال بالعرافين والحكماء ونوع مفرد لا جمع له وليس من الاطياف ولا من الارواح المتعدده ويسمونه مولونغو لا يمثلونه في وثن ولا تعويذه ولا تفلح فيه رقيه الساحر ولا حيله العراف ما في يديه الحياه والسطوه ووسائل النجاح في الاعمال ويصفونه باعلى ما في وسعهم من صفات التجريد والتفرد والكمال وكفار العرب كانوا قبيل البعثة المحمدية يدين أناس منهم بالمسيحية وأناس باليهودية ويذكرون الله على ألسنتهم ويسمون أبناءهم في عبد الله وتيم الله ويعبدون مع ذلك أسلافهم فيقولون إن أصنام الكعبة تماثيل قوم صالحين كانوا يطعمون الطعام ويصنعون بين الخصوم فماتوا فحزن ابناؤهم واخوانهم عليهم وصنعوا تلك الاصنام على مثالهم وعبدوهم من فرط الحب والذكرى ولكنهم لم يعبودوهم الا ليقربوهم الى الله زلفا ووصل المصريون الى التوحيد وبقيت أسماء الإله الواحد متعددة على حسب التعدد في مظاهر التجل المتعددة لذلك الإله. فكان أوزيرس هو إله الشمس باسم روع وهو الإله الخالق باسم خنوم وهو الإله المعلم الحكيم باسم توم وهو في الوقت نفسه إله العالم الآخر وإله الخلق أيضا. حيث ينبت منه الزرع ويصورونه في كتاب الموتى جسدا راقدا في صورة الارض تخرج منه السنابل والحبوب وكانوا بعد كل هذه الاطوار يرسمون اوزيرس على مثال مومياء محنطه ويردون اصله الى العربه المدفونه كانهم لم ينسوا بعد عباده الاله الواحد الخالق للكون كله عبادة الموتى أو عبادة الأسلاف واليهود عبدوا العجل بعد عبادة الله الواحد وسموا الإله الواحد باسم الجمع وهو في العبرية الوهيم أو الآلهة ثم أصبح الجمع علامة التعظيم فالتطور في الديانات محقق لا شك فيه ولكنه محقق لم يكن على سلم واحد متعاقب الدرجات بل كان على سلالم مختلفة تصعد من ناحية وتهبط من أخرى وقد أوجب هذا الاختلاف أن الشعب على حدته لا يضطرد في التقدم عقيدة بعد عقيدة ولا تزال له عقائد شتى قل ما يسري عليها حكم واحد في عوامل التطور والارتقاء وأن الديانات نشأت في شعوب كثيرة، لا في شعب واحد، فما تقدم هنا لم يلزم أن يتقدم هناك، وما استعاره شعب من شعب غريب عنه قد يكون أرفع من طبقته التي ارتقى إليها من طبقات الحضارة، فيتفق له في الوقت الواحد ضربان من العبادة، أحدهما سابق والآخر متخلف ولتقحقر السابق احيانا قبل ان يتقدم المتخلف اليه وربما سمت قبيله متخلفه رب من اربابهم باسم خالق الاشياء جميعا ولم يكن ذلك دليلا على ارتفاع في فهم الربوبيه على ضيق في حصر نطاق المخلوقات وقصرها على الحيز المحدود الذي تعيش فيه القبيله الا ان المشاهدات التي احصاها علماء المقابله قد تتوافق كلها الى نتيجه يجمعون عليها وهي ان الايمان بالارواح شائع في جميع الامم البدائيه وان الامم التي تجاوزت هذا الطور الى اطوار الحضاره واقامه الدول لا تخلو من مظاهر العباده الطبيعيه او عباده الكواكب على الخصوص وفي طليعتها الشمس والقمر والسيارات المعروفه وان عباده الاسلاف تتخلل هذه الاطوار المتتابعه على انماط تناسب كل طور منها حسب الخيبه من العلم والمدنيه اما التوحيد فهو نهايه تلك الاطوار كافه في جميع الحضارات الكبرى فكل حضاره منها قد آمنت بإله يعلو على الآلهة قدرًا وقدرة وينفرد بالجلالة بين أرباب تتضاءل وتخفت حتى تزول أو تحتفظ ببقائها في زمرة الملائكة التي تحف بعرش الإله الأعلى لكن الأديان الكتابية بعد كل هذا هي التي بلغت بالتوحيد غاية مرتقاه وعلمت الناس شيئًا فشيئًا عبادة الإله الأحد الذي خلق الوجود من العدم ووسعت قدرته كل موجود في السماوات والأراضين ولم يكن له شريك في الخلق ولا في القضاء وذاك التوحيد الإلهي الذي نشأ من توحيد الدولة لم يعرض لخلق الكون كله ولم يذهب بفكرة التكوين لله إلى ابعد من خلق الانسان من ماده موجوده لا حاجه بها الى موجد ولما بحثوا في خلق الارض والسماء كانت فكره الخلق عندهم بمثابه فكره التنظيم والتجميل لانهم نظروا الى ماده الارضين والسماوات كانها حقيقه راهنه ماسله للحس والنظر بغنى عن المبدع ولا حاجه بها الى شيء غير التراكيب والتنسيق فرا دوري تركيبها اسلوبا من الصناعه اسلوب الانسان في تركيب مصنوعاته من مواده الحاضره بين يديه وظل العقل البشري محصورا في هذا الافق الى عهد الديانه الاغريقيه قبل الدعوه المسيحيه بل بعد الدعوه المسيحيه في بعض الجهات بزمن غير قليل فلم يكن زوس كبير الآلهة خالقها ولا خالق الكون بما رحب من ارض وسماء ولكنه كان بينها كرب الاسره بين الابناء والاحفاد او كسيد المطاع بين الاعوان والاتباع وبلغ من سريان هذه الحاله العقليه في الاذهان ان الفلاسفه انفسهم لم يجهدوا عقولهم في البحث عن اصل للماده الاولى أو الهيولي كأن وجودها حقيقة مفروغ منها لا تتوقف على مشيئة خارجة عنها فلما ترقى الانسان في فهم الوحدانية الالهية اصغر من الكون بقدر ما اكبر من الله فجاء تفكيره في خلق الكون من طريق تعظيمه لقدرة الله وافراده بالوجود الصحيح والقدرة السرمدية على الايجاد فاقتحم بالايمان بابا لم يقتحمه بالتامل والتفكير فالايمان بالارواح كان اشيع ايمان والزمه لبديهه الانسان في مبدا هدايته للتدين والانتقاد ولا مانع من تعليل هداه الى الروح بالعله التي شرحها سبنسر وتايلور وهي الاحلام واستخياء الجماد إذ لم يكن في طاقته أن يفهم الروح فهما أصح من هذا الفهم في ظلمات الجاهلية وعثرات النظر بين غياه بتلك الظلمات. فكان ينام ويرى أنه كان يعد ويرقص ويأكل ويشرب ويقاتل في منامه ثم يستيقظ فإذا هو في مكانه لم ينتقل منه قيد خطوة إلى مكان غيره. ويقع في حدسه انه فعل ذلك بالروح الذي يسكن جسده ويتركه او يعود اليه حين يريد وكان يرى الموتى في منامه فيحسبهم احياء يتحركون مثله كما تحرك بروحه وهو نائم بجسده وراقب الموتى فراى انهم يفقدون النفس حين يموتون وقع في حدسه من ذاك ان النفس هو الروح المفارقه للاجساد في حاله الموت فهي شيء في لطف الهواء الخفي يحتجب عن الانظار فلا تراه ولا شك على الاطلاق في ارتباط الروح بالهواء في بديهه المؤمنين الاولين بالارواح فان الكلمات التي تطلق عليها في العربيه تدل كلها على ذلك وهي الروح والنفس والنسم وكلمه سيشي اليونانيه معناها النفس كما معنى سبيريت في اللغات الاوروبيه الحديثه وفي ذلك دلاله لا شك فيها على اصلها الاول من بدايه الانسان ونحن الان نفهم الظل الذي يلازمنا ونفهم الصوره التي تتراءى لنا حين ننظر في الماء ولكن الهمجيه لم يكن يفهم هذه الظلال ولا هذه الصور كما نفهمها الان بل كان يحسبها نسخا حيه منه يصاب من جهتها بالسحر والطلاسم ويسولها من كيد اعدائه كما يسول اعضاء جسمانه ويحار في هذا الازدواج فيلحقه بازدواج الاشباح والاجساد على نحو من الانحاء ولم يكن جهله بالاشياء دون جهله بالظلال والاشباح فلا يستغرب منه ان يلبسها ثوب الحياه كما يفعل الطفل حين يعطف على ما حوله من الاشياء او يقابلها بالرهبه والاحجام وكثيرون من الراشدين المثقفين في عصرنا هذا يهتجون فيخاطبون الجماد بالزجل والسباب كما يخاطبون الاحياء وتغلبهم عاطفه الحزن او الوجد فيعاتبون على الشيء الذي لا حس له كانه يحس منهم العتب والدهاء والمهم ان الانسان الاول قد اهتدى الى فكره الروح من نواحيه التي تلائمه فكانت هذه الهدايه مفرقه الطريق في الثقافه الانسانيه سواء منها ثقافه العقل او ثقافه الضمير فاتصل له بذلك ان يفتح لعقله منفذا الى ما وراء الماده المطبقه على حسه وفكره ولو ظلت مطبقه عليه هذا الاطباق لفاته العلم كما فاته الدين وتبدلت قيم الحياه كلها منذ دخل في روحه امكان وجود لما لم يلمس باليد وينظر بالعين فمن هنا كل تفريقه بين الروح والجسد وبين العقل والماده وبين الحركه والجمود وبين الخير والشر وبين النور والظلام وبين المعاني المجردة والأجسام المحسوسة ومن هنا كل اتساع في افق النظر وراء افق الحيوان واذا حسب الانسان مكسبه من هذه الهدايه فلا ينبغي ان يحسبه بما قصد بل بما وجد ولا ينبغي ان يقيسه على خطائه في التعليل بل على صوابه بعد ذلك في التوفيق بين العلل والمعلولات وينفعنا هنا ان نذكر قصه ابي الذي اوصى ابناءه وهو يودعهم ويودع الحياه ان ينبشوا الارض عن كنز دفنه فيها ونسي مخبئه منها فلما نبشوا الارض لم يجدوا كنزا من الذهب والفضه وجدوا كنزا يساوي الذهب والفضه ويثمر لهم في كل عام كنوزا بعد كنوز فلما وقع الانسان الاول على فكره الروح وقع عليها خطا لا شك فيه ولكنه خطا توقف عليه الهام الصواب في عالم العقل وعالم الضمير وقد امتزجت عقيده الروح بكل عقيده دينيه احدى اطوار العقيده البدائيه وفي اثنائها عباده الاسلاف لا تخطر على بال ما لم تخطر معها فكره بقاء الارواح وانما تترقل الانماط على حسب الترق في المعارف والمعقولات فالهمجي الذي جاهل اسرار التناسلي قد يتخذ له جدا معبودا يتمثله في شبح الاسد او الكلب او الصقر او العقاب ولا ينكر ان يكون ابوه من سلاله الحيوان جسدا وروحا بغير مجاز فانه لا يفقه المانع الذي يمنع الروح ان تسكن جسم حيوان كما تسكن جسم انسان والحضري الذي تهذب واستطلع اسرار الخليقه بعض الاستطلاع يجعل اباه روحا تتجلى في الشمس ويفرق بين أبوة الأجساد وأبوة الأرواح وعلى هذا المثال ولا ريب زعم الكهنة أن هذا الفرعون أو ذاك من الفراعين ابن الشمس أو ابن أوزيريس ولم يفهموا ولا فاهم أحد من ذلك أنهم ينكرون أبوته الجسدية المسجلة بالميرات وبحقها يجلس على عرش أبيه ولا يرى علماء المقابله ان عباده الشمس كانت معدومه في اطوار الديانات القديمه ولكنهم يقررون ان ديانه الشمس لم تنتشر في تلك الاطوار لانها تستلزم درجه من الثقافه العلميه والادبيه لا تتيسر للهمج واشباه الهمج في اقدم عصور التاريخ فلابد قبل ذلك من نظره فلكيه عالميه تحيط بعض الشيء بنظام الافلاك وعلاقه الشمس بالفصول ومواعيد السنين حتى تنتظم الديانه الشمسيه مراسم ومواسم لها وتقام معابد ومحاريب وتنظم لها شعائر وصلوات وقرابين ولابد للمهتدين بالديانه الشمسيه من علم باثار الشمس في انبات الزرع وتسهيل الرياح وشفاء الامراض وتقليب الايام والاعوام وضبط مواقع السيارات وما يتخيلونه لها من طوالع السعود والنحوس ولهذا سبقت عباده القمر عباده الشمس في قبائل شتاء لانهم ربطوا بين القمر والحيض والولاده لانتظام الحيض في مواعيد قمريه وسهولة هذه الملاحظة من غير حاجة إلى علم الفلك والحساب وتستدعي ديانة الشمس غير هذا أن يرتفع العقل البشري بفكرة الخلق من أفق الأرض القريب إلى الآفاق العليا في السماوات فتتسع دنياه وتتعاظم فيها دواع الحركة والسكون والحياة والموت ويقترب من الأوج الذي تتسعه يستوعب فيه الكون بنظره الشامله ويلتمس له سببا واحدا للحصول لما حصل بعد ان اصبح الكون كله في حاجه الى التعليم فانه كان قبل ذلك يعلل حياته بهذه القوه او بتلك من العلل الكونيه فاذا بالكون كله لا يستغني عن تعليل مريح ديانة الشمس كانت الخطوة السابقة لخطوة التوحيد الصحيح لانها اكبر ما تقع عليه العين وتعلل به الخليقة والحياة فاذا دخلت هي ايضا في اعداد المعلولات فقد اصبح الكون كله في حاجه الى خالق موجود للارض والسماء والكواكب والاكبار وينطبق هذا الترتيب تمام الانطباق على فحوى قصه ابراهيم في القران الكريم فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما را القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال الا لم يهدني ربي لا اكونن من القوم الضالين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 ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وقد وصل الإنسان إلى عبادة الشمس حين قامت له دول وحضارات فتلاقت حوله جميع الطرق مجتمعة في طريق التوحيد الصحيح ذاك أن القبيلة عبدت أسلافها وظلت القبائل متفرقة في عباده الاسلاف حتى غلبت قبيله على سائر القبائل في امه واحده وجب ان يسود رب القبيله الغالبه سائر الارباب وتنحدر الارباب المرجوحه الى مكان دون المكان الاول وعمل دون العمل الاعظم المنسوب الى رب الارباب فاذا كان العمل الاعظم هو الخلق الأرباب التي تتولى ما دونه لا تتسامى إلى مرتبة الإله الخلاق المستأثر بأشرف الصفات وأوحد الأعمال ثم تنطوي الأمم في الدولة أو الإمبراطورية فيقترب الناس من عبادة إنسانية عامة ومن أخصيص الإله الأكبر بما هو أعظم وأشرف من صفات الخلق والتقدير وفي الدولة استفيض العلوم الفلكيه والحسابيه وتحتل الشمس مكانها المنفرد بين ظواهر الطبيعه جمعه فالجد القديم اذا هو الشمس في علياها وابنائه طبس على الارض من روحها او من قضائها وتلتقي الديانه الشمسيه بالديانه السلفيه من هذا الطريق وإذا بقيت في الأمة فرق قوية لا تفنى كل الفناء في الديانة التي يدين بها الملك الأكبر فهي تحتفظ باستقلال كيانها في عناوين آلهتها المترادفة لا في حقيقة الإله وعنصره الأصيل الشمس مثلا هي أوزيريس وخبرع ورع وآمون وآتون ولكن ما اختلفت الأسماء مختلفا اختلاف الكهانات والاقاليم ومما لم ننزع فيه بين الثقات من علماء المقابله ان اوزوريس جد قديم في مصر الوسطى وان قصته قصه انسان عاش عيشه الادميين في زمن من الازمان ومما لا منازعه فيه ايضا ان اوزوريس اسم من اسماء الشمس في مغربها او في جهه المغرب التي اعتقدوا دهرا طويلا انها هي عالم الاموات ومما لا منازعك فيه مع هذا وذاك ان اسم اوزيريس اطلق بعد ذلك على الشمس في جميع الاحوال فكان هذا التدرج نموذجا للسلم الذي تترقى عليه الديانه فاوزيريس اول ميت خالد بروحه معبود في قبيله من جمله قبائل البلاد ثم تمتزج القبائل فتعبده الامه كلها او تميزه بالعباده على سائر الارباب ثم تبرز ديانه الشمس بما ينبغي لها من الرلو والتفرد في افق العبادات فيتدرج اوزيريس في التلبس بالشمس حتى تنسى اشكاله الاولى فيعود هو والشمس مرادفين لذات واحده فهو اولا روح انسان محتفظ بسلطانه بعد الموت ممثل في صوره المومياء للدلاله على الموت والخلود ثم هو شمس في حاله الغروب لانه انتقل من الارض الى عالم الاموات ثم هو الشمس في جميع احوالها مع تقادم الزمان وتستفيد الديانات هنا من عقيده الروح العريقه أنها جعلت للشمس روحاً أو معناً غير محسوس ينتقل منها إلى البشر المعبودين فيستحقون العبادة لأنها كائنات عنوية أو مجرد أسلاف مذكورين بالتجلة والتقديس وما من أحد في مصر واليونان كان ينكر أن الإسكندر ابن فيليب بالوراثة الجسدية ولكنهم مع هذا يجبون لم يروا شيئا من التناقض في انتمائه إلى عطارد حين زعمت أمه أن عطارد نفخ فيه من روحه وهي تحمل هذا الجنين ولا رأوا شيئا من التناقض في انتمائه مرة أخرى إلى آمون حين زعم كهان سيو القديمة أنه بل آمون ولنا أن نقول إن ديانة الشمس كانت هي القمطرة الكبرى بين عدوة التعديد وبدوة التوحيد وانها وافقت اتحاد الامم في نطاق الدول الجامعه انتشرت حيث انتشرت الدول الجامعه من اقدم العصور لانها انتشرت في مصر وبابل وفارس والهند واليابان وكانت رمزا للقوه الكونيه العظمى بعد ان كانت مبدا الامر جرما محسوسا يعبد لذاته وتضاف اليه الروح حين لان هو معبود حي ولا حياه بغير روح ولا تزال بداهة التوحيد من طريق تاليه الشمس مساله تخمين لا مساله يقين الحضارات القديمه في الدول قد عمت الاقطار الشرقيه بين مصر وبابل وفارس والهند منذ 8000 سنه او تزيد وكلها قد عبدت الشمس وميزتها بالعباده في دور من الادوار فايها هي الامه السابقه الى التوحيد اي فارس ام الهند ام بابل ام اشور ام مصر ام اليابان في مجاهل القدم قبل اتصالها بالحضاره الاسيويه ليس الجواب على هذا كما اسلفنا مساله يقين بل مساله تخمين وأغلب الظنون المدعمة بالقرائن المعقولة أن مصر بدأت بتوحيد الدين كما بدأت بتوحيد الدولة. المؤرخ كيرو دوت القديم يقول إن الإغريق تعلموا أمور الدين من المصريين. والسير إليوت سميث وهو مرجع موثوق به في تاريخ مصر يقول إن شعائر الهند القديمة في الجنائز نسخة محكية من كتاب الموتى. وتفرق الديانات معقول في الدول الأخرى، ولكنه غير معقول في قطر يجري فيه نيل واحد، ويتحد وجهاه قبل خمسة آلاف سنة على أقل تقدير. وجملة القول أن أطوار العقيدة الإلهية تشعبت بين الناس، فلم تضطرد على مراحل متشابهة في جميع الأمم ولا في جميع الأزمان. ولكننا اذا احطنا بوجهتها العظمى وجدنا ان عقيده الارواح لم تفارق اقوارها الاولى وان عباده الاسلاف امتزجت بعقيده الارواح ثم اتسعت نظره الانسان الى دنياه حتى تمثلها عله في السماء فكانت الشمس هي اكبر ما راه وتوجه اليه بالعباده ثم اصبحت الشمس رمزا للخالق حين تجاوزها الانسان بنظره الى ما هو اعظم منها واعلى فهي القنطره الاخيره بين العدوتين عدوه التعديد وعدوه التوحيد ولم يبق بعد اعتبار الشمس رمزا للقوه الكونيه الا قبول التوحيد الصحيح فتعلمه الانسان من الديانات الكتابيه شيئا فشيئا حتى بلغ بالقوه الالهيه نهايه التنزيه ويبدو لنا هذا الترقي الديني من ترقي العقل في تفسير كلمه الاله فكلمه ايل بالاراميه مرادفه لمعنى القوي او البطل ثم اصبحت كلمه اليل بالتعريف مرادفه لبطل الابطال او للبطوله المطلقه كما نميز عالما بكلمه العالم مع التعريف ينقول انه العالم دون سواه ومن فكره البطل الى فكره الله الحي القيوم الاول الاخر الصمد الدائم الذي لا شريك له تاريخ طويل هو تاريخ العقل في الترقي الى التوحيد وقد ظل الموحدون يناضلون ديانه الشمس مئات السنين لانها لم تتزحزح عن معقلها بغير جهاد عنيف لا ننسى ان الموحدين في جهادهم القديم لم ينكروا وجود الارباب الاخرى بل سلموا وجودها واعتبروها من شياطين الشر التي ترين على العقول وتحجبها عن هدايه الدين القويم فبقيت الى عصرنا هذا ايام يحتفل فيها اتباع الديانات الالهيه ولا موجب للاحتفال بها الا انها كانت مواسم لعباده الشمس على الخصوص فاخذتها الديانات الالهيه بان الله احق بالتكريم من ارباب الوثنيه ومضى زمن طويل قبل اقصاء تلك الارباب من حضيره الوجود فانما اخرجها العقل البشري اولا من حضيره القدس والعباده وسمح لها بالبقاء في زي الشياطين الخبيثه التي تغتصب الربوبيه من الجهلاء تترقى في فهم التوحيد ولم تنته جهوده بالوصول اليه